يا وطن حبي لارضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب يا وطن حبي لارضك ما يشيب والحياه بدون عزك ما تطيب لو تلطفنا لغيرك بالكلام ما يعادل قدرك العلي حبيب لو تلطفنا لغيرك بال Ma يعاد القدرك العالي حبيب Ma يعاد القدرك العالي حبيب Ya wotan Ya wotan Ya wotan Ya wotan Ya wotan Hبي l'arodik ma yishin Ante في جسمi مثل روحي سكنت Ante في قلبي مثل نبضي قريب Ante في جسمi مثل روحي سكنت وانت في قلبي مثل النبض قريب جري حبك بدمي والعروق رضعه طفل مع حلو الحليب جري حبك بدمي والعروق رضعه طفل مع حلو الحليب يا وطن حبيلي أرضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب يا وطن حبيلي أرضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب لو تلطفنا لغيرك بالكلام. ما يعادل قدرك العلي حبيب لو تلطفنا لغيرك بالكلام ما يعادل قدرك العلي حبيب ما يعادل قدرك العلي حبيب يا وطن يا وطن يا وطن يا وطن, يا وطن, يا وطن, يا وطن حبي لأرضك ما يشير يا وطن مهما كتبت من القصيد حلفن والله على قولي حسب يوطن مهما كتبت من القصيد حرف والله على قولي حسب ما يعبر عن شعوري والغرام أنت طيبك فارق عن كل طيب ما يعبر عن شعوري والغرام، ما أنت طيبك فارق عن كل طيب. يا وطن حبي للأرضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب. يا وطني حبي للأرضك ما يشيب والحياة بدون عزك ما تطيب. لو تلطفنا لغيرك بالكلام. Ja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja, våtja,